لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إن كنتم مؤمنين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 إِدُّنْييا وَالآخَِ وَلَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم ل تَعلَمُون وَلَوْ لَا فَضنُ اللهَّهِ عَلَيكُم رَحْمَةُ وَأَن اللهَّه رَأُ فَ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 أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذين فيِيهمُ الله مدينينَ أُمُ الحَقَّ وَيَعلَونَ أن اللهَّهَُ الحَّ مُبين